فَمَنْ مووقَ لَ مِن أَقين شيءَيئُم تَتِبَ بِالمَووفُ وَأَداءُ إِلَ إذ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة, من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك تخفيف من وخف الرحمة فمن يذ ذاب ذلك له عذاب